وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْلاَئِتُ ظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَمَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ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 لِي وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم ومؤمناتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر. من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا